لآن آل القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا آمنوا للعلوم ل الاسلاميه ا اسماء خالدون الله من م ا ل ح س ن ر وقالوا الحمد, لله الذي هدانا لهذا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما ق ا ا ا ل ل و ح د لله ل لهذا ذ ي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أ ن هدانا ل ل ه لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا امتلكم الجنه ة و و ن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 ونادوا أ ص ح ا ب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 أ اباء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا أخوف اخوفن د ا الجنة لا أ خ عليكم 何で何で何で何で何で何で何で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 ف ل ي و م ننساهم كما نسبوا لقاء يومهما وما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه, هدى ورحمة لقوم يؤمنون ف ل ي و م ض ر ب و ن الا تاويله